فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما روناه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى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 أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى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 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظن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 أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المرفرة هو أعلم بكم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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّاهُ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَاهُ أَعِنْدَهُ وَعِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَاهُ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّاهُ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 وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُتَعَابِ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤَتَّفِكَةَ أَهْوَى فَغُشَّا مَغْشَّا